بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن لي لكم منه نذير وبشير وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوَابُوا إلَيْهِ وَمَتِّعُكُمْ مَتَىٰ عَنْ حَسَنٍ إلَى أَجَلِ مُسَبَّبٌ وَيُؤَتِّكُ الَّذِي فَضْلٍ فضلة وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا يَوْمٌ كَبِيرٌ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 ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعلها منه إنه لا يأوس كفؤ ولئن أذقناه نعمة أبعد ضرا أبسته لا يقول النذاب السجئات عني إنه لفرح فخو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 وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ أَمَّنْ كَانَ قَبْلَهُمْ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 من ربي وَآتَانِي رحمة من عبده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون.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 وحي ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك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 بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا هُوَ بِمُعْجِزِينَ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 عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إن اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهد أنني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تضيرون إن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 شاءكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنتم فينا مرج وقبل هذا أتنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شكٍ م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 عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كألم يغنوا فيها ألا بعد لمرينا كما بعِدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدوم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 وَإِنَّ لَمُوَفِّهُهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه ريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إن بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم صلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك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 أهلها مصلحون